لو تسمحي لا تزرلك يا حبيبتي على لحظة مرت من غير ما اكون فيها جنبك من غير ما اقولك بحبك كم فرصة ضاعت عليا دلوقتي بتمنى قربك لو تسمحي لاعتذرلك يا حبيبتي على لحظه مر من غير ما اكون فيها جنبك من غير ما اقولك بحبك لو فرصة ضاعت عليا الوقتي بتمنى مهربك وانا ماشي بدعوتك لي وبحتاج فرودك اكتر من بي بحفراني يا حبيبة وغاليه وقريبة قدام عيني يا امي وبرضو وحشاني وانتي اكتر واحدة طول حياتك عايشه على كانت دايما تقولي ربنا يحميك ويحبب خلقه فيك ويوقفلك دايما ولادي الحلال وحشتيني يا أمي ومهما باقي ولا الدنيا بتاخدني دايما ريحتك في حضني مهما البعض وغالية وقريبة قدام عينيا يا أمي وبرد وحشاني وانتي اكتر واحده حبتني طول حياتي عايشة علشاني